بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا, إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما ويعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن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 هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار